Book 2 Otsi 20 20 Atara dialogi pirveli Muhadatha qasira raqm 1 Muhadatha qasira raqm خذ راحتك تاوي يجرزينيت روغورت ساكوتر ساخلشي البيت بيتك البيت بيتك راس ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ كيخوارت موسيقى أتحب الموسيقى؟ مميقوارس كلاسيكوري موسيقى أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية انا أحب الموسيقى الكلاسيكية هاي تشمي ديسكيبي هاوهي سيدياتي هنا سيدياتي وكراو ترومي لما اتعزف على اله موسيقيه اتعزف على اله موسيقيه اي تشمي جيتارا هذه قيثارتي هنا جيتاري كيفو ارت سمغرا اتحب ان تغني اتحب ان تغنيه باوشبي تو قاوت عندك اطفال؟ اه عندك اطفال؟ زغلتو ققوت عندك كلب؟ <تسجل sesame> اه عندك <قطة؟ تسجل> <تسجل> <تسجل> هنا توجد كتبي هنا توجد كتبى عم جاماد حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب ريسيك ماذا تحب ان تقرا ماذا تحب ان تقرا أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسية أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقيةكي <تصفيق> أتحب أن تذهب إلى المسرح أتحب أن تذهب إلى المسرحكي <تصفيق> <تصفيق> أتحب أن تذهب إلى دار الأبرارا ათა ხებ ენნთე აბ პილა დაარან ოპერა წიგნების შეკვეთა და უახლესი ვეერრსიების ჩამოწერა შესაძლებლია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე,ვეWV წერტილი